وسيرت الجبال فكانت سوابا إن جهنم كانت مرصدة إن جهنم كانت مرصدة للطائين ما أبا لا بثينة فيها أحقابا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 حَذَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَعِبَةٍ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا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 يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه ما أبا إن ذرناكم عذابا قريبا يوم